السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وكفاء والسلام على عبادي الذين اصطفى لسيما النبي المشتبى والأمين المصطفى على صحابته الكرام وآل العظام المستكملين الشرف وبعد اليوم إن شاء الله نفتتح الفوارق بين أهل السنة الجماعة وبين المعتزل المريق أنا مهم جدا عندي بقى هذا الباب مع يعني ابن أخت القوم هذا المعتزلة بنت الخارج او المغار او الخوارج بنت المعتز لكن لما افردت افردتها بالكلام لأمور عقديه مهمه جدا والامر الثاني لان نبتت نبتت سوء فيها اعتزال عظيم جدا في هذه العصور وانا اقول لكم الاعتزال معناها هدم السنه نشاه الاعتزال هدم أصول الدين هدم الثوابت وهذه لابد لابد لطلبه علم تنبري لمثل هذه الأمور اسال الله العلى ان ينفع بها نعم الاصول الفريق. المعتزله المعتزله هي من الاعتزال طبعا وحتى ولذلك قالوا سبب التسميه هو اعتزالهم لمجالس الحسن واصل بن عطا وعمر بن عبيد وهؤلاء المبتدعه فرقه هي فرقه من فرق الاسلام طيب لكنها من فرق الضلال اللي هي من ثلاث وسبعين فرقه التي قال فيها نساله وتفترق امه على ثلاث وسب... وسبعين فرقه كلها في النار نعوذ بالله من الخزلان كلها في النار إلا, إلا واحدة وواحدة. ما أن يرسولك قال ما كان عليه ما أنا عليه وإيه وأصحى اللهم لعنى منهم يا رب العالمين الله ما لعنى منهم يا رب العالمين فهي فرقة اسلاميه لكنها فرقة ضاله والحق أنها ازدهرت ازدهرت أو قل نشأت في العصر الأمو بل في واخر العصر الأمو وازدهرت في العصر العباسي ولذلك ترى تقويد الخلافه العباسيه كان سريعا بسبب انتشار هذه البدعه ابن يقول هذه هذه من سنن الله الكونيه ما انتشرت بدعه فلم تقاوم في اماره قط الا وإيه؟ واذهبت بكل بكل خير اذهبت بالاماره بكل خير ما انتشرت بدعه ولم ولم تحارب الا الا وقوضت الاركان فلذلك يقول العصر الأمو الاموي يعني لما انتشرت في البدع انتهى جاء العصر العباسي ووزدهرت في البدع أيضا بل صراحة العصر العباسي والذي أتى بكتب اليونان والفلسفة لذلك كانت ال البدعة مميتة في العصر العباسي كما سنكون سنبين يعني في العصر العباسي أصل هذه ال ال الفرقة ولأن صراحة الخط خطرها أعظم من الخوارج الآن لأن تتبنا ما تبنى الخوارج وزيادة لأن أعقل من الخوارج علما وهي هي هي هي تقدم العقل وترى أن القضايا العق العقدي الاعتقاد هي ما هي إلا قضايا فكرية ترى أن أبواب الاعتقاد ما هي إلا قضايا فكرية يتناولها العقل يقبلها أو لا يقبلها بهذا التناول وهذا الفكر الساقط هو الذي أذاب أصول أصول الدين هو الذي أذاب أصول, أصول الدين فنحرفة حرفا عظيما عن كتاب الله وعن سنة النبي السلام وطبعا الأصل فيهم أنهم قدموا العقل على على النقل طبعاً عندنا كتاب عظيم جدا يعني يفضح ما هم فيه كتاب درء تعارض العقل والنقل لشيخ الإسلام ابن السامية الواقع ان الاعتزال يعني كان قد نشأ وتطور طيب لمبادئ معينة اعتنقها هؤلاء الذين تأثروا جدا باليونانيين بالفلسفة اليونانية بمسائل القدر ومسائل أيضا الأسماء والصفات ومسائل البعث ايضا ومسائل الثواب والعقاب والعدل وكل هذه المسائل وهؤلاء كما قلنا يعني انتشروا لما اعتزل واصل بن عطاء مجلس الحسن البصري هم قالوا اعتزالهم المجلس او هم سموا معتزله لانه اعتزلوا الطائفتين اعتزلوا في في في معركة الجمل اعتزلوا علي رضي الله بمن معه واعتزلوا معاوية ومن معه وأيضا اعتزلوا الزبير وطلحة وعائشة بل فسقوهم وأسقطوا عدالتهم نعوذ بالله قالوا أسقطوا شهادتهم قالوا لا, لا, لا تقبل شهادتهم يعني لم يقبلوا اجتهادهم نعوذ بالله من الغزال لذلك نقول من سنن أهل البدع التبديع والتفسير ومن سنن أهل السنة التخطئة يعني لا يتصرعون في البدعه في التبديع او التفسيق لانه له ضوابط حاكمه في هذا الباب فاهل السنه والجماعه يخطئون واهل البدعه والضلاله يبدعون ويفسقون أهل البدعه والضلاله يبدعون ويفسقون أهل السنة والجماعة يخطئون وهذا هذه علامه فارقه قويه ذهبيه بين اهل السنه وبين أهل البدعه والضلاله وهذه طبعا تعلمون بان المعتزله يعني تمكنوا جدا في خلافه من كلمات الواثق والمأمون والواثق حتى أتى الله بالمتوكل وأخمد هذه النار هم الذين أشعلوا نار الفتنة في الكلام على فتنة خلق القرآن وامتحنوا العلماء حتى مات فيها من مات من من من من نبلاء علماء الأمة يعني مات فيها التاريخ يعني اعتبر ظلمه الإمام العلم الإمام الفحل الإمام الشافعي البوايد من مفاخر أهل مصر البوايتي كان رجلا فحلا فقيها شفاعيا جلدا ولذلك شافعي وهو يموت قالوا من, من تستخلف لكرسيك قال البوايتي لا أحد ينازع البوايتي والبوايتي كان عالما حريرا بحرا أخذوه مسلسلا واختبروه في فتنة خلق القرآن فلم يجب كأحمد بالضبط حد القذل بالقذ فلم يجب وقال القرآن كلام الله غير مخلوق حتى مات في حديده مات في حديده وأحمد حنبل طبعا أمام الناس أمام أهل السنة والجماعة حمل وجلدة وأيضا اختبر وامتحن في فتنة الخلق القرآن سبب طبعا ابن أبي دؤاد المعتزلي أبي دؤاد طبعا المعتزلي وكان رأس الحرب في هذا الباب وهو الذي يعني قوى جانب المأمون والواثق في امتحان العلماء في مسألة غفتنة فد... خلق الخرآن لأننا نتساهم أن العقول الخريبة هي التي أودت بهم إلى أن يقولوا بذلك ولا يثبتوا صفة وعلا يثبتوا صفة من صفات الله للا في علاء الأصل في أصول هذه الفرقة وأنا بتكلم على هذا الباب لأننا ب... سأبين أصول هذه الفرقة مع الرد عليهم والأصول الفريقة بيننا وبينهم ثم أثبتوا أن هذه الأصول مؤصلة الآن في العصر الحديث لأن هناك اعتزال نشأ نبت نبتت و... نشأت نشات ب... باعتزال اخر يعني هذا اعتزال اعتزال حديث مرتبط باعتزال القديم ارتباطا وثيقا لكن لا يظهر اصول الاعتزال القديم لكنه يظهره بالافكار سميه بقى الإسلام المستنير سميه الحبوب سميه كما تسميه لكن هو اعتزال اعتزال يريد تقويد كل أصول الس... الأصول السابتة في ديننا من الكتاب والسنة ما في شيء يحترم ما في أي أصل من الأصول تقف أمامه لازم هدم كل الأصول وهذا الاعتزال الجديد الذي نعيشه معه لترى سنرى أنه كل ثابت من الثوابت ساتيكم إن شاء الله بدليل من الكتاب والسنة أنه ثابت من ثوابت الدين راسخ عند الأولين يريدون هدمه المعتزله الحدي... الاعتزال الحديث الظاهر لهم أصول الصلوها هذه الأصول التي أصلوها أصلوا التوحيد والعدل والوعد والوعيد والمنزلة بين المنزلتين وأمرنا فناه الممكن كل كلمه منها كل أصل منها يأخذ باللباب ويأخذ بيأخذ بالعقول والألباب يأخذ بالعقول والألباب إذا سمعت التوحيد الله أكبر لم تسمهم بالبدعة لماذا تقول أنها فرقه من فرق الناريه التوحيد هو قضية الكون الكبرى التوحيد كل كلمة خطافة تحتها تحتها ما ترى من العقارب والحياة التوحيد وهذا يستترون خلفه ويقولون بالتوحيد بأن الله ليس كمثله شا. أصل التوحيد يتنوى هذه الربيع والاسم والصفات طبعا يقولون أن, ليس أن الله العالم ليس كمثله شيء حق والله والآية قد جاءت صريحة بذلك ليس كمثله شيء لكن هذا حق أريد به باطل هذا حق أريد به أبين الآن أصول القوم ثم ابي لكم الفوارق. يقولون التوحيد والاصل فيه ان الله لا يشابه خلق. ولا يشابه الخلق محمد الاحوال انتم قلتم ابن محمد قال من شبه الخالق بالمخلوق فقط كفر. ليس كمثله شيء. حق والله. حق. هم ولذلك يقول يقولون لا يتكلم. لا يستوي. الكلام مخلوق. يعني اذا لا يضبطون سفة من صفات الله لا اللي في علالة. ليه? قالوا هنا العقول الخاربة داخل كما قلت لكم هنا يرون انها قضايا عقلية. يقولون ان لو اثبتنا صفات متعددة. فالصفات المتعددة تدل على ذوات متعددة. تدل على قدماء ها متعددين. يبقى اذا ليس للكون ايه? اله واحد. بل اله. يعني أنا, أنا أريد أفهم من من مين أتوا بهذا حتى في القانون البشري حتى في الصوت البشري تقول أحمد يقولك أحمد تقصد أحمد من الأبيض أم الأصفر أحمد الأبيض طويل طويل صغير السن احمر أبيض وجواد كريم بليد في المدرسة مثلا يبقى فيها صفات متعددة يبقى هو أحمدات الآن أحمدون الآن ما هو أحمد واحد ده حتى في البشر هم يقولون ذلك والله المثل الاعلى الغرض المقصود فاستتروا وراء أصولهم التوحيد بأنهم نفوا صفات الله لله ونفوا أسماء الله لله في علا طيب قالوا لأن الإزماء التعدد والتعدد يدل على تعدد القدماء وهذا خط عشواء وهذا ضلال مبين اولا نقول والله لو استدللتم بآية لرددناها عليكم فكانت من الأدلة عليه كما قالوا من ما نظرت مبتدعا قط الا أخذت دليله فرددت عليه فكانت الحجه عليه من قولي من لساني هم ايش قالوا قالوا ليس كمثله إيش قلنا اكمل الايه أنت روي روي أطلع. اكمل الايه وفيها الدليل عليك ليس كمثله شيء ها وهو السميع البصير اثبت بلا تشبيه اذن ليس كمثله شيء ليس على فهمك انت نظرت نظر عوراء وقفت ك ولا تقربوا الصلاه وسكت وليس كمثله شيء وهو السميع البصير كأنه قال اثبت عليك بأن تثبت لربك الصفات لكن على قاعدة عدم المثليه ليس كمثله شيء ولا شبه لله دل في علاه طيب وأما كما قلنا إذا قالوا بالتعدد قلنا الله رع قد وصف نفسه وووصف نفسه بأنه واحد ووصف نفسه بصفات وسم نفسه بالأسماء وأيضا وصف نفسه بأنه الواحد والنبي صلى الله عليه وسلم قد سما ربه بأسماء ووصفه بالصفات وأيضا دعا دعا ناوي وعبدوا على ناوي واحد أنت أعلم أم الله أنتم أعلم أم رسول الله أنتم أعلم أم الصحابة قال الله دل على سب حسم رب بك الذي خلق في السب والذي قدر فهذا والذي أخرج المرأة وقال وقال الله للا في علا قال الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما ولا نوم لهما في السماوات والأرض من ذا الذي يشفى عنده لبذنه يعلم من أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء واسع كرسيه السماوات والارض ولا يؤده حفظهما وهو العلي العظيم سمى نفسه أسماء ووصف نفسه بأوصاف ولم تكن تعددية بحال من الأحوال فإذا التوحيد هنا عندهم أصل في التوحيد عندهم هنا هو أنه يقول بالتعدد ويقول ليس كمثل لي شيء لذلك نفوا الصفات لذلك استتروا خلفها وقالوا القرآن مخلوق ليس بكلام الله هذا طبعا سأأتي الكلام في الرد عليهم في هذا الباب وأنا على أبرز ما يعني قد يعني أعوج فيه من صفات الله في علامات اسماء الله جل في عليه أيضا التوحيد عندهم ما التوحيد عندهم هو أنه ينفي الصفات صفات الله تعالى. ومنهم من ينفي أسماء الله دلا في علا والحق بأن الأغلب منهم يثبتون الأسماء، لكنهم يفرغونها من دون إيش الصفات. يقولون كريم بلا كرم، عزيز بلا عز، قدير بلا قدرة، كريم آآ آآ عليم بلا علم. نعوذ بالله من الخزال. هذا الأصل الأول عندهم، وهو الذي جرهم إلى هذا النكران والكفران والعصيان. وهذا ضلال مبين لذلك استحقوا أن يكونوا من الفرق النارية الأصل الثاني الذي يتمسكون به العدل الأصل الثاني الذي يتمسكون به العدل شوف كلام كلام يأخذ كما قلنا بالعقول والألباب العدل ما العدل عندهم؟ العدل عندهم هو حقا يستاترون خلفه لنفي القدر. العدل عندهم يستترون خلفه لنفي القدر ونقف معها وقفه بينما يقولون بان الله لم يخلق افعال العباد لماذا طبعا من النظر والاثر الاثر الشبهه اللي عندهم في الكتاب وان تلكم الجنه اولثموها اكملوا بما كنتم تعملون المسألة على بما كنتم تعملون ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس فهم يقولون الآن أن الله لم يخلق أفعال أباد وجعلوا العباد خالقين لأفعالهم فجعلوا كل عبد شريك لله في الربوبيه نعوذ بالله من الخذلان. طبعا هذا لازم وهم لا يلتزمون بهذا اللازم لكن هذه الحقيقة ونفى علم الله للفعلاء قالوا لا يعلم ما يكون هو يعلم الامر إذا, إذا, اذا عمل يعلمه هذا معنى العدل عندهم لم امور الامر الاول قال لا يمكن ان يؤمن برب يفعل الشرور يخلق شرا يخلق زنا يخلق فسادا يخلق سرقه يخلق... لا, لا يؤمنون برب يفعل ذلك طبعا هم فروا من هذا الاول طبعا في التوحيد فروا من التشبيه. ووقعوا في ايش? في ما هو اعظم منه وهو تعطيل. نسبوا الله نسبوا لله العجز. والنقاص سبحانه تعالى علوا كبيرا عن قول هؤلاء قدوا الله. في العدل ايضا فروا من نسبة الشر لله للفعلاء. او نسبة خلق الشر لله للفعلاء. ونفعوا علم الله للفعلاء. وقال العبد خلق فعل نفسي. نقول في هذه المسألة مسائل. من أهل السنة والجماعة نقول بالنسبة لمسألة الشر خلق الشر أولا نفي العلم الله يعلم كل شيء وخلق فعل العباد لو أسسنا ثلاث نقاط نتكلم فيها معهم أنهم قالوا أولا العبد يخلق فعلا نفسه الأمر الثاني نفي علم الله جلال في علاه الأمر الثالث نفي نسبة الشر لله جلال في علاه هذا العدل عندهم هذا مجمل العدل عندهم. عند هؤلاء فنقول أولا خلق افعال العباد هي لله لا في علم الله خلق افعال العباد زنا سرقه سب شتمه خلق الله ذلك نعم خلق الله ذلك قال الله لا في الله خالق كل شيء الله خالق كل شيء ومن اصدق من الله يقيله ومن اصدق من الله حديثه كل نص في العموم الله خالق كل شيء قال الله دل والله خلقكم وما تعملون والله خلقكم وما تعملون في نقاط ثلاثة نتكلم فيها مع المعتزله في مساءة العدل ما هي نعم خلق فعل الأفعال للعباد نفي العلم طيب اولا قال الله تعالى والله الله وما تعملون ما يقولون او او يقولون ان الله والله ان الله يقولون ان بها القوم على الله يقولون على ان الله خلق ايش الله يقولون لكن الحق ان الله يقولون ان ان ما هنا ايه ها يقولون والله خلقكم والذي ان انه ابلغ في الله يعني انتم الان تنحتون الاصنام التي تعبدونها بأيديكم صنعت والله هو الذي خلقها هذا ابلغ يعني يقول والله خلقكم والذي ينتج الناتج من افعالكم طب اذا كان الناتج من افعالكم من أعمالكم مخلوق لله يبقى أعمالكم ايش من باب أولى مخلوق هذا ابلغ الله خلقكم والذي تعملون الله خلقكم وما تعملون وايضا في حديث رسول الله قال ان الله خلق كل صانع وصنعه يعني الله على خلق أفعال العباد نعم خلق أفعال العباد وركب فيه من الإرادة القلب واليد والعين والألات القوة والقدرة فالله خلق أفعال العباد يعني لو حدث من زنا أو سرقة أو كذب أو زور أو بهتان الله خلق ذلك نعم خلق ذلك لكن لابد أن تعلم أن هذه الأفعال لها وجهان أو قل لها جهتان جهة تنظر إليها بعين وجهة أخرى تنظر إليها بعين قالوا كيف قلنا يا لها جهة مرتبطة بالله وجهه مرتبطه بايش بالعبد المكلف فارتباطها بالله خلقا وإيجادا كانت عدما والله تعالى قال كن فكان فارتباطها بالله خلقا وإيجادا وارتباطها بالعبد المكلف ايش ها. فعلا واكتسابا <تصفيق> الذي صلى هو محمد الذي صام هو زيد الذي زاد زنا هو عمي الذي سرق هو حميد فاذا تنسب لربنا في النظر الأول تنسب لربنا خلقا وإجادا وتنسب للعبد فعلا والتسابة. لذلك الوجهان الآن الله يقررك بما فعل سبحانه وتعالى وكله كمال وأنت تحاسب على هذا الفعل وذلك قال وأضى الله الله على علم لكن من الضال الله أضى الله من الضال المكلف أبو جهل أبو جهل أضى الله الله على علم ضرب مثل هذا. وأضله الله الله عليهم أبو جهل. طيب أبو جهل ضل. من أضله؟ الله. ومن الضال؟ أبو جهل. أبو جهل هو الضال. مفهوم؟ إذا قال الله يعني ما يريد له يهديه يا شخص صدره وستهيمه. ما يريد له يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. مفهوم؟ يبقى إذا الله خلق أفعل عباد هذا الرد عليهم في هذا الباب وإلا فقط جعلوا مجوز هذه الأمة. جعلوا العباد خالقين مع الله لنفعه. الثاني نفي العلم أن الله لا يعلم ما يفعل عباده. وهذا مشابه بإيش. نعم. هم قدريه اليهود. لأن اليهود يقولون بأن الله رعلا خلق آدم ولما رأى ما يفعل آدم وزرياته أرمد بكى حتى أرمد. لأنه لم يعلم أنهم سيفعلون هكذا ويعسونها في الأرض ايش فساد. والله رعلا يرد على الملائك قال أتالي فيها ما يسد فيها واسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا, لا تعلمون. الله لما كانوا ما يكون ما يكون لو كان كيف سيكون قال الله للفعله هو الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن تنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علم نأتي بما يكون كل الإخباريات كل الأخ الأخبار التي والنبوآت التي قالها نمسلم وحادثات كلها كانت من الله تعرف لما ضرب الكودية وقال الله أجبر عطوته كنزين سواري كسر لصراخه كل ذلك نبوآته قال لا بأس على ابيك بعد اليوم لا يترك هذا الدين بين مدر ولا وبر إلا دخله بعز عزيز أو بذل ذليل وقد كان وقد كان في مده وليزة من عمر الزمن هذا ظاهر جدا في هذا الباب وما لم يكن لو كان كيف سيكون ولو رد ولو ترى دوخفوا على النار فقالوا يا ليتانا نرد ولا نكذب بايات ربنا ونكون من المؤمنين بل بدأ لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو رد لا يفعلون لن يفعل ذلك لكن يقول لو رد ولو ردوا العادل لمن هو عنه انهم والله العظيم هذا فينا انظر أنا أتكلم عن نفسي أعصي ربي معصية فالله لم يبتليني فأتوب وأقوب إلى ربي جل في علامة ولن أفع مرضة الثانية يرفع البلاء الثانية واحدة كأنه لم يكون شيء ويعود المرء الى معصية مرضة ثانية كما هو ولأرده لعادل ما هنوه عنه وأنهم لا كاذبون الحق كل منا يرى في نفسه ذلك كل منا يرى في نفس ذلك لولا ان الله يوفق للثبات على الإيمان ما ثبت طبيعة بشرية مفهوم؟ فهذا ظاهر جدا في هذا الباب يبقى ظاهر على أحاط بكل شيء علمه الله يعلم كل شيء فان الله الرفيع يعلم كل شيء ولذلك وكذا انسهل عندما قال او يعلم الله بما نخبه في انفسنا فعلمها نسلم بان الله يعلم ما كانوا وما يكون لو كان لاتنب بان لا, لا, لا, لا, لا, لا, لا, لا تخبرني او لا يخبرني العليم الخبير العدل يعني بأن العلم ونفى والعلم ذلك شفع قال خاصموهم في العلم. فإن أقروا فقد خصموا. وإن نفى فقد كفروا. الثالث المهم جدا في العدل هنا الذي يقولون هو يقولون لا لا ينسى بالشر لله فعله أهل السنة جماعة يقولون حق ما تقولون وباطل ما تترجمون به هذا الحق. لاننا نقول لا ينسب الشر لله وينسب لله كيف قلنا لا ينسب اولا لابد ان نتكلم عن الشر الشر الشران شر محض وشر نسبي اضافي الشر المحض عدم لان الشر المحض نقص الشر المحض نقص والله منزه عن كل نقص اترى اما ترى كيف قال الله جل وعلا ان الله لا يظلم الناس شيئا لان الظلم شر محد، الظلم شر محد، فعدم. مش ممكن يكون الشر آآ الشر, الشر هذا الشر محد خلق الله اللي لا مفهوم? فيبقى اذا الله على لا يظلم عباده بحلم الاحوال. شر محد، فلذلك قال الله رعلا في علاه ان الله لا يظلم الناس شيئا، ان الله لا يظلم سقال ضره. وقولي الله في علاه في الحديث القدسي يا عبادي اني حرمت الظلم على نفسي. قولي على توب محرمه غير موجود بحال من الاحوال ان يصدم الله العباد هذا شر محض فلا يمكن ان يكون موجود بحال من الاحوال مفهوم طيب والشر الاخر هو الشر الايهش النسبي الاضافي يعني هذا الشر شر نسبي شر مش متمكن من جميع الجهات وهذا الشر شر ليس في القضاء ولكن هو شر في المغدي هذا الشر الذي خلق الله في فعلاء في القضاء ليس في المغدي هذا التحليل التفصيلي عند اهل السنه جماعه في مساله الشر لا الاجمال الموجود عند الجبريه او عند القدريه المعتزله مفهوم مثال ذلك قطع يد السارق هذا شر هو سارق شر قطع يده شر شر شر لمن شر للمقطوع فقط وخير لمن لبقيه المجتمع حفاظا على اموالهم يبقى هذا شر وراءه خير لم يكن محضيا شر نسبي اضافي بالنسبه للرجل هو شر بل والله العظيم هو خير له ايضا هو شر ظاهر في القطع لكنه الخير كل الخير انه لن يسأل عن السرقة يوم القيامة يبقى لا نار يبقى عجلت عقوبته في الدنيا فصار فانقلب الشر له إيه خيرا فانقلب الشر له كالبلاء الذي يحدث في المسلمين والمؤمنين مثلا من مرض من لاواء من شدة من مشقه هذه كلها تكفير ففيها خير يبقى إذن الشر شران شر محض شر وشر نسبي اضافي بالنسبة لله يدخل الشر النسبي الاضافي الشر المطلق غير موجود لان هذا نقص والنقص غير موجود الشر النسبي الاضافي نعم يدخل في خلق الله تعالى عموما يدخل تحت خلق الله عموما وهذا الشر النسبي الاضافي الذي يدخل تحت خلق الله تعالى وجب على طالب العلم المكلف ينظر له بعيني عين اضافه لله وعين اضافه لايش لمن يحدث اثر ذلك عليه للمخلوق فعندما يكون فعلا لله فهو كمال ليس شرا بحال من الاحوال لان كل افعال الله كمال الله جل وعلا له الاسماء الحسنى وصفات العلى فافعاله اذا نظرت بعين بالعين لله ففعل الله كله كمال ولله الاسماء الحسنى فعل الله كله كمال يبقى عندما خلق الله ابليس كمال كل الكمال في خلق ابليس عندما خلق الزنا كمال فعل الله فكي كمال طالما نسبت الخلق الله كمال والوجه الثاني وجه ايش للمقضي الوجه الثاني للاثر فيكون لا شر الزاني الزنا شر صحيح السرقه شر السب الكفر شر صحيح ولا لا شر لكن عندما تقول فعل الله فهو كمال اما عند نسبته للعبد عند الاثر عندما تراه في العبد لا فيه شر ولكن شر ليس ايه ليس شر محض لذلك تادبنا بهذا الادب بقى لما جينا نتكلم عن هذا الشر وننسبه لله نفينا النسب لا لان الكمال كله لله لا في علاه فمن الادب مع انه مخلوق لله نحن ننظر بعين الكمال عين كمال الله لا بعين تذوس بتل كمال الله لا في علاه في افعالي لذلك إبراهيم قال فرأيتم ما تعبدون أنتم وأباكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهديه والذي هو يطعمني ويسقين ها أكمله شوف شوف ال الآن ما فيش مبني المجون بحال يعني مستتر الفاعل لا إيش قال قال الذي خلقاني يصرح بالنسبة خلقه الفعل هو الكمال الذي خلقاني فهو يهدين، والذي هو والذي يطعمني ويسقين. قال وإذا مريدته. نسب, نسب, نسب المرض لإيش؟ لنفسي. أدبا. لأن الله إن كان خلق المرض خلقه لحكمة عظيم. وفعل الله كمال. أما بالنسبة لنفسي قال وإذا مريدته فهو يشفي. فلما جاء جاء في أشفين مع عنا الاثنين إيش؟ خلق لله يشفين نسبه لله تصريحا. هذا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم سناتي اليه جزاك الله خير الجزاء فقال الذي خلقنا فواهدين والذي وهو الذي يطمن ويسكن ما رده فهو يشفي وفي الادعيه بقى انه نسبها لله لا في علاء الجن أفقه منا الجن ايش قالوا واننا ندري أشر اريد ما أتوا به مبني المعلوم واننا ندري أشر أريد بمن في الأرض ام اراد بهم ربهم رشدة. يبقى عند الرشد نسبوه ايش تصريح لله رشد بينما اشروا هذا ما في الارض ام اراد بهم ربهم رشدا وايضا نسلم بالتادب العالي الراقي السامي مع رب يقول والشر ليس اليك والشر ليس اليك مفهوم فاذا نظرت في الامر الثاني نقول نعم هناك شر السرقه شر الزنا شر السب شر الكفر شر وجود ابليس شر وسوسه تضييع دين الناس لا شر لكن ليس شرا محضيا في فوائد وحكم عظيمة جدا في خلقها سياة الكلم عليها ان شاء الله مفهوم هذا الاصل فيه في مسألة خلق الشر لله هم يقولون لا ننسي الشر كيف نقول بأن نداره على يعني أراد هذا أراد الزنا وأراد السب وأراد الكفر وأراد السرقة وأراد القتل قلنا هذا غباء منكم لأنكم ايش كل منكم أعور العين نحن ننظر بعينين جملتين. الإرادة إرادتان وأنتم لم تفقهوا هذه المسألة الفاصلة الإرادة إرادتان إرادة شرعية وهي المحبة وإرادة كونية فكلما علمت المحل ارتاح قلبك كفر ظلم فسق انظر كده هل هذا هو الإرادة الشرعية ابدا ابدا الذات يقولون اي الزنا اي يرضى بالزنا اي بالسرقة بالسرقه لا يرضى لما يقول لا يرضى يقول لك يبقى لا ينسب له قلنا له انتظر انك لا تفقه لا يرضى ولا يحب لكن اراده اراده ففر هو من الرضا ووقع فيما هو اعظم منه كما سنبين يبقى شرعا قال الله جل في علاه ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس انكارا لا اقرارا قال الله جل في علاه ولو اخذ الله الناس ولو الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابه بما كسبوا بما كسبت ايدي وظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس انكارا لا اقرارا انكارا لا اقرارا فهو لا يرضى كما قال الله جل وعلا ولا يرضى لعباده الايش الكفر لا يرضى ابدا لا يرضى لذلك امر بالخير امر بالموده امر بالرحمه امر بعدم الاختلاف الاختلاف شر الاختلاف شر ولا يرضاه الله الانسان قال فساد ذات البين هي الحلقه وقال الله لنا في ولا, ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم نهى عن ذات لا يرضاه مع انه واقع واقع مخلوق خلقه الله نعم لكن ما يرضاه ما يرضاه هذه الاراده الشرعيه المحبه ان يحب ويرضى اما الاراده الكونيه هو ارادها كونا لايش مصلحه اعظم كموت العبد هذا أض... اعظم مثال تفهمه كموت العبد موت العبد فيه شر لا يرضاه الله الا في علاه. لا يرضاه الا في شرعا لكن اراده كونا كما قال وما ترددت في شيء انا فاعله أو كونا هو انا فاعله ترددي في قبض روح المؤمن يكره الموت وأكره مساءاته لكن لا بد له منه أراده كوناً للمصطحة العامة المصطحة التي سأتي بعدها وراءها مصالح ومصالح وحكم وحكم وحكم عظيم مفهوم بنظراء بنظرين نظر للإرادة الكونية ونظر للإرادة الشرعية أما هؤلاء فروا قالوا لو قلنا خلق الشر إذن أحبه وراضيه حبها وإيش وراضيه صحيح أو لا فقلنا لهم تفرون من هذا قالوا نعم إذا لا شر ما خلق الشر قلنا طب الآن فررتم من عدم من عدم التصور الرضا وهو لا يرضى أصلا أنتم لم تفهموا الغرض الكونية قالوا كنا فررتم من الرضا بالشر ونسبتم لربكم الايه العجزة والنقص كيف طب فين العجزة والنقص هنا أن يكون في ملكه ما, ما, ما, ما لم يرد أن يكون في ملك ما يكره علي سبحانه جل في الحشاء سبحانه جل في علاء فاذا أنتم الآن وصفتم ربكم بالنقص فررتم من هذا ووصفتم ربكم بالنقص وقلنا الراحه لكم أن تأتوا إلى عريننا تأتوا إلى حضيراتنا فنقول انتبهوا عندنا امران وجهان نظران عينان عين على القدر والاراده الكونيه وعين على الشرع والاراده والاراده الشرعيه او عين على المحبه والاراده الشرعيه فليس كل ما احبه الله تعالى قد, قد اراده كونه صحيح ولا لا صحيح ولا لا وليس كل ما اراده كونا قد احبه لان ضابط الاراده الكونيه تاتي فيما يحب وما لا ما لا يحب الله أحب من أبي جهل أنيش أن يؤمن لكنه ما أراد كونا أن يؤمن لأنه ليس محلا لذلك والدلالة أنه بعث عليه محمدا يدعوه إلى الإسلام وبين له بالدلالات القاهرة البهيرة على الربوبيات وإلهيات ودعاه إلى الإسلام فلم يؤمن فهو أحب إيمانه لكنه إيه ما أراد ذلك كونا لأنه علم أنه ليس محلا. للإيمان هذا بالنسبه للعدل الذي عندهم من اصول المعتزله في النقطه الثالثه النقطه الرابعه نقطه الوعد والوعيد الوعد والوعيد في سوء ادب مع الله كل وعد والوعيد انه ايش بان الله تعالى ينفذ ما وعد وانت لو نظرت تقول من أصدق الله من الله حديثا من اصدق من الله قيل اذا ومن اوفى بعهده من الله حق أريد به باطل هم يريدون بذلك ايجاب الامر يريدون بذلك ايجاب الامر على الله يجب عليه أن يثيب المطيع ويجب عليه أن, أن يعاقب العاص لما هذا اثر من اعتقادهم السابق إيش هو بسرعة لا خلا لأن العبد هو الذي خلق فعل نفسه ب ب بد الآن لابد أن تثيبه أنت ليس لك دخل ليس لك دخل في ذلك لم توفق أحدا لطاعة وأيضا لم تخذل أحدا في معصيه هو الذي وفق هو الذي وفق نفسه أو للطاعة والذي خذل نفسه بالاش بالمعصيه اعوذ بالله جعلوم خالقي مع الله لا يفعل اوجبوا على الله لذلك هم يقولون في قوله تعالى وان تلكم الجنه اورثتموها بما كنتم تعملون قالوا الباء هنا با ثمانيه مقابله أطاع فله الجنه وجوبا والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث الرضيف حديث معاذ كنت رضيفا لنبينا صلى الله عليه وسلم فقال له قال يا معاذ اتدري ما حق الله العباد قلت الله ورسوله اعلم قال حق الله على العباد ان يعبدوه ولا يشركوا بشيا قال اتدري ما حق العباد على الله قال الله قلت الله ورسوله اعلم قال الا يعذب من لا يشرك به شيئا قال وجوبا وقلنا تفضلا وايش وكرم الخلق خلقه ولا يسال ما يفعل وهم يسالون فهم يقولون بذلك بان المسيء المسيء لابد من عقابه واما ولذلك هذا جرهم أثر ذلك. جرهم إلى أن ينفوا. الشفاعة. الله يهديكم. هم قالوا ليش شفاعة؟ اساء فلا بد أن يعاقب. ما في شفاعة. شفاعة في الموقف فقط لفصل القضاء. هذه اطباط أصول أفكارهم تتجلى أمامكم بهذا الباب. فأوجبوا على الله الثواب العقاب. حشاء. حشاء سبحانه وتعالى في علاء. له. لا عما عن ما يفعلهم يسالون ولو عذب اهل السماوات والارض لم يكن ايش ها لم يكن ظالما لهم سبحانه لالا في علا ثم الاصل الرابع لهم الاصل الذي فروا من الخوارج خوفا من اهل السنه والجماعه ووافقوهم المنزل بين المنزلتين قالوا فاعل الكبيره ليس بكافر وليس بمؤمن فين هو ت ت هو منزله بين المنزلتين يعني ايش منزله بين المنزلتين قالوا ان فسلم نزع عنه الايمان ولم يسمى بكفر يخرجوا من المله فاذا هو ايش ليس مؤمنا وليس بكفر هذا خوف هم هم يعتقدون كفره لكن من الخوف من اهل السنه والجماعه فروا قال لك دعك الخوارج الان الضرب على الخوارج كبير كبير خلينا احنا في جانب اخر فقالوا منزلة بين المنزلتين فاحنا اردنا ان أن, ان ان نضعهم في الموضع الصحيح طيب منزلة بين المنزلتين ده في الدنيا قالوا نعم طب في الاخر قالوا يخلد في نرجانه خالدا فيها مخلدا في نرجانه اذا رجعوا ولا ايش? الى الخوارج? رجع الخوارج وكفروه بالكبير. طبما يحتاجونها والقول السلام لا يزني زيني حين يزني وهو مؤمن لا يشرب خامح حين وهو مؤمن وفصلنا القول فيها في الكلام على الخوارج فلا اعادة لها هنا. لكن هم يقولون منزلة بين المنزلتين. هو الحق ان الثمرة في الاخرة هم ايش? هم في النار يعني خالدين فيها ابدا كما قال الخوارج فهم والخوارج سواء في مثل هذه المسألة الا ان الخوارج قالوا يقتلوا في الدنيا ويستحل دمهم وعرضهم لم يقولوا بدا. هم يقولوا نحن الان ده. وطبعا الفرع عنهم في العصر حديث من? التوقف والتبايم ممتاز التوقف والتبايم. لك دعنا هل متوقفين في هذا الرجل لا نعم إسلام ولا من كفري ونتبين بقى حتى نرى هل ما هذا دواعي أهل البدع افهموا جيدا الذي يعامل الناس بالظن من أهل البدع بدا بدا بدا. الذي يأخذ الناس بالظن أهل البدع هذا فعل أهل البدع ليس أهل السنة والجماعة معروف أنهم كانوا يأخذون الناس بالظن يظنون فعلت وفعلت وفعلت وفعلت, وفعلت, وفعلت, وفعلت. ظنون كلها أوهام ما في يقين هذا من صنيع أهل البدع هذا من فعل اهل البدع اهل السنه لا يفعلون ذلك ابدا يقولون المسلم ثبت اسلامه بيقين فلا يخرج من الإسلام إلا بيقين اهل السنه ثبتت ثبت ثبوتهم او وقوفهم مع السنه بيقين لا يخرجون منها الا بايه بيقين الظن لا يعامل الناس بالظن الذي يعامل الناس بالظن هم اهل البدع لذلك انس قال الظن اكذب الحديث اياكم الظن فان الظن اكذب ولذلك انتم تسعون لما مالك يقول لو على تسعة وتسعين كفر ووحدة ايمان حملت على وحدة الايمان احسان الظنب المصر ولو كان على تسعة وتسعين اه معصية ووحدة انه لا يعصي انه متأول انه يستبيح امرا يراه شرعا انه مباح لحملت على الوحدة هذا. اما اهل اهل اهل الفسق والفجور اهل البدعة يسارعون في الحمل على على الاسوأ وهذا ليس من فعل الاخير الابرار ليس من فعل اهل السنة. والجماعة لذلك يكون الآن المنزلة بين المنزلتين كما قلنا من أصول القوم ومن أصول القوم الأمر ما الآن المنكر كلام جميل جدا الأمر ما الآن المنكر جاء به الكتاب وجاء به السنة معرفة مكلام فالغير لكن ماذا أرادوا اتخذوها اتخذوها لمساله لمسألة الخروج على الحكام خرج على الحكام وسفك الدماء والنيل من الأعراض والنيل من الأموال قالوا المعتزلة المعتزلة بنات الخوارج قلهم بنات الخوارج قالوا الامر عرف منكر ويقصدون الامر عرف ونها المنكر الخروج على الحكام وهذا الانحراف وطبعا هم يقولون بالسيف يقولون لا بد لا بد من ضحض الباطل ولا بد من اظهار الحق ويحدث ما يحدث طبعا بالقتل او باستحلال العرض او باستحلال الدم فاتخذوها تكئه وقد يعني وصلوا بها الى الخروج على الحكام وهذا قد وصلنا القول فيه في الخوارج هذه اصول القوم ورددنا عليهم ردودا تفصيليه في الخوارج ورددنا عليهم في المسائل التي لم نرد عليها في مساله الخوارج فما رددناه في الخوارج يعني يحظوا حذوه حذوه هنا حتى لا يعني نطير على الاخوه واما المسائل الاخرى التي نتكلم فيها سنتكلم في مبادئ القوم العقديه وبعض المسائل التي بها نرد عليها ونفصلها ونفندها ثم نبين الاعتزال في العصر الحديث والذي نعيشه الآن وتأن له الأمة من هدم الثوابت الرئيسة في أصول ديننا بسبب الاعتزال أو هجوم الاعتزال على الأفكار أهل الإسلام هذه فاتحة لأيضا الرد على هؤلاء المعتزلة المارقة الذين قد ضيعوا وأضاعوا وقد يعني كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية بأنهم يعني قد تصدوا حقا تصدوا لأهل الكفر وايضا لشبهات أهل الكفر لكن هو كما قال ابن تيمية لهم لسيف الإسلام نصروا ولا للكفر إيش؟ كسروا لا فعلوا ذلك ولا ذلك لكنهم هدموا في أصول الدين وما زالوا ولا يزالون يهدمون في أصول الديانة نتصدى لهم لنبين نبين هذه الاعتزالية الحديثة بتضيع ثوابت الدين والثوابت لا تتحرك ولا تضطرب بحال من الأحوال أقولوا قولي هذا وأستغفر الله لكم ورزاكم الله خير والجزاء